اشهد ان محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وخلفائه الراشدين المهديين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذنورين وعلي أبي الحسنين وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيصرنا أن نقدم لكم هذه التلاوات المختارة من روائع تلاوات القارئ عبد اليمان, اليمان. اليمان. اليمان. والذي يحتوي على عسورتين الفرقان, الفرقان والشعرار والشعراء يتبعهم الغارون والآن ننصد وإياكم حاشعين إلى التلاوة